وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن رب يَوْمَئِذٍ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ تُوَنِ بِهِ أَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَثِينٌ مّن قَال جَعَلَ مِعَادًا لِّرَبِّي إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ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 ولا أجروا لغات خير للذين آمنوا وكانوا يتكون وجا إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم مكرون ولم ما جهزهم بجاهذهم قال توني لكم من بكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإن لا فاعل وقال لفتيه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها وينقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أُنِعَ مِنَ الْكَيْلِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا خَانَكَ الْوَءِ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظٌ قَالَ هَلَّا مَنُّكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا انا اخيهم من قبر فالله خير حفظه وهو ارحم الرحيمين